ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يبني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية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 زورونا الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكِّر